ست وثمانون ست وثمانون ستة وثمانون تمانون تمانون تمانون تمانون تمانون تمانون تمانون تمانون تمانون تمانون كيون كرابات بسرهابس اي ربطه عنق قد لبست اي ربطه عنق قد لبست كيون اوتون باتشاتيس اي سياره قد اشتريت اي سياره قد اشتريت كيون جازات بابونس اي جريده قد اشتركت بها قد اشتركت بها كيون بيبيس من رايت من رايت كيون بيرنكونتيس من قابلت من قابلت كيون فيريكونيس من الذي تعرفت عليه من الذي تعرفت عليه كيام في اليتيجيس متى نهضت من النوم متى نهضت من النوم كيام متى بدات متى بدات متى انتهيت متى انتهيت لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ <تصفيق> لماذا أصبحت مدرسا؟ لماذا أصبحت مدرسا؟ <تصفيق> لماذا أخذت سيارة أجرة؟ <تصفيق> لماذا أخذت سيارة أجرة؟ <تصفيق> من اين اتيت من أين أتيت؟ كيان إيريس؟ الى اين ذهبت الى اين ذهبت اين كنت أين كنت الكيو بهالفس من ساعدت من ساعدت Al key of the script is إلى من كتبت The key of the respond من جاوبت